حبيس الادراج للشاعر عاد المطلق الخالق خبيتي أحضرش قدوم من عاج بعيد شوحه ومطلبه ما قدرته ما عاد بثكه ولا عاد مخراج القلب في سيف المحبه نحرتها خبت لي مع درب الأحزان مسهاج وجرح الغلا دمه بدربي نهرته أخذت لي مع درب الأحزان مسهاج وجرح الغرى دمه بدربي نذرته محتاج لك يا سيد الغيد محتاج وارحم رحمك الله قلب أسرته عسى مقابل اللي يالي بل أفراج وينساق لي شف بروحي نظرته عسى مقابيل اللي يالي وينساق لي شف بروحي نظرته يا مل دمع فوق الأوجان دراج عليك دمع العين غصب انهدرته اخذ خلال اضقت ما ودي احراج وانبش غرام من ضل ما يرقبرته واخش جو الوجد في غيم الادلاج واطيح مغشي من غرام سكرته مدري ادري سحرني والله بسوهاج مدري ادري سحرني صاحبي او سحرته قصه غرامي نزف حبيس الادراج وهذه نسائم والبقيه حصرته